وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ثَمَمِ الثَّاقِبُ لَا تُشْرِكُونَ بِمَا لَا أَعْلَمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشَادُون ثم أنتم هؤلاء تَقْتُلُونَ أَن تَسْكُنُوا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالسِّحْرِ وَالْعُدْوَانِ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 انكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوما صيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بظالم لما يعملون الا كاللذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا ينقصف عنهم العذاب ولا هم منصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل